وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى عباد الله تتفاوت ا ل أ خ ل ا ق حسنا وقبحا ونتفق جميعا على استحسان الحسن وعلى ذم القبيح منها ولكن ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة والخصال ا ل ق ب ي ح ة هي أ ي ض ا تتفاوت في قبحها فكلها على القبيح ولكنها ليست على د ر ج ة و ا ح د ة من القبح فما أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق قبحا و أ ع ظ م ه ا ب ا ل أ م ة فتكا و أ ش د ه ا على المجتمعات اثما كل واحد منا سيجيب من خلال معاناته مع خلق من ا ل أ خ ل ا ق فمن ظلم سيقول الظلم أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق ومن تطاول عليه متطاول سيقول الكبر أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق ومن حسد سيقول الحسد هو أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق ومن عايش الكذابين وعانى ا ا ل أ ف ي ن و منهم سيقول الكذب أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق س أ ت ح د ث في جمعتي هذه عن أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق حقيقه وليس لمجرد ف ع ا ل ولمجرد طباع نحو هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة تكاد ت ت ب ر أ من هذا الخلق الذي س أ ت ح د ث عنه بعنوان أ ن ف ل و ن ز ة النفوس خ م س ة هذه هي ا ل خ ط ب ة ا ل خ ا م س ة من خطب أ ن ف ل و ن ز ة النفوس و التي ب د أ ن ا ه ا بالطمع و حب الدنيا والظلم ثم الكبر ثم الحسد وها هي ا ل خ ط ب ة ا ل خ ا م س ة عن خلق ذميم و خ ص ل ة ر د ي ئ ة تدل وتنم على ر د ا ء ة المعدن وعلى سوء الطبع وعلى فساد ا ل ن ي ة وخبث الطويه س أ ت ح د ث عن الغدر و ا ل خ ي ا ن ة الذي و من صفات أ ر ا ز ل البشر ولا يليق أ ص ل ا بالكرام فقد يكذب الكاء الكذاب ا وقد يظلم في موقف, في موقف من المواقف ظالم ولكن أ ن يخون على حين غ ر ة من ا س ت أ م ن ه ف إ ن هذا يكاد يكون من أ ر د ا ء ا ل أ خ ل ا ق ومن أ س و ئ ه ا حكى الناس ق ص ة تدل على هذا المعنى ا م ر أ ة وجدت ذئبا صغيرا يكاد يموت ف أ خ ذ ت ه وهو ذئب وذهبت به إ ل ى بيتها وتربى وترعرع و ن ش أ الذئب في كنف وفي بيت هذه ا ل م ر أ ة وكانت عندها ن ع ج ة أ و شات ترضع الذئب من لبن ا ل ن ع ج ة حتى كبر وشب ه وغابت عن البيت فجاءت ووجدت الذئب قد بقر بطن الشاه التي أ ر ض ع ت ه و أ ك ل ه ا بالرغم من أ ن ه ما عايش الذئاب ولم يعش ي في م ت م ع ا ت الذئاب ولم ي ع ي ش قانون ا ل غ ا ب ة والافتراس إ ن م ا لمجرد أ ن ه ذئب فقالت له ا ل م ر أ ة بقرت شويهتي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 من أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق التي تدل على نفس ش ا ئ ك ة م ع ق د ة خ ب ي ث ة ذلك الغدار ذلك الخائن و ا ل ق ر آ ن يقول في الذين همهم الكيد ونهجهم ا ل ت آ م ر ودائما يحيكون من وراء الناس يقول تعالى ولا يحيق المكر السيئ الا باهله ويقول تعالى إن الله لا يهدي ان ل ل لا ه يهدي إ الله لا يصلح عمل المفسدين من همه الافساد وطبعه كطبع ذلك الذئب الذي أ خ ذ وتربى بلبن الشاه ولم يتربى على طبائع الذئاب ولكن الجينات التي في دواخله أ ع ل م ت ه أ ن ه ذئب دون أ ن يخبره أ ح د أ ن ه من فصائل الذئاب ولا من عالم الذئاب إ ن الله لا يصلح عمل المفسدين ذلك ليعلم أ ن ي لم أ خ ذ ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين الذي ي خ و ل ويغدر ويعمل ويحي من وراء الناس خداعا وغشا هذا يسمى في مصطلح الناس حفار حفار يعني بيشتغل بورازون ي ح ف ر ل ه ويحفرلوه ويحفرلوه لحد ما ي و ق ع ه ده مصطلح اسمو الحفر والحفارين ك ت ر في المؤسسات والشركات مدير يخشى على منصبه فيرى أ ن في بعض ا ل ن ا س من يخلفه فيعمل كيدا وغدرا حتى يذهب بهم ولا يظهر ذلك لهم يعاملهم في الظاهر م ع ا م ل ة ط ي ب ة ولكنه في الحقيقه غدار حفار او يقول ليك دقستوا ل د ق ي س يغدرك ويغشك وياكل حقك ويضحك فيك بوراك يقول لك شوف مولانا د ه والله دا الرجل مسكين والله د ق س ت و ليكم دقيسه ولا يحيق المكر ا ل س ي ء الا ب أ ه ل ه و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين و إ ن الله لا يصلح عمل المفسدين ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أ م ا ن ا ت ك م و أ ن ت م تعلمون ا ل خ ي ا ن ة تعريفها أ ن تؤمن فتغدر و أ ن ت س ت أ م ن فتخون وذلك لا يكون إ ل ا ممن وثق فيك فهو يعاملك بنيه ط ي ب ة و أ ن ت تعامله بنيه س ي ئ ة تغدره وتخون به إ ن ه ا أ ج و ا ء الفتن والمؤامرات والكي ف الذي يعاني منه الناس في مجتمعاتنا ولما نحدث بعد قليل عن صور الخيانه ا ل م ج ت م ع ي ة ا ل م ت ف ش ي ة ستستغربون من وجود هذه ا ل خ ي ا ن ة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم ا ل أ م ة على أ ن الخيانه ة لا ل مبرر ا لا مبرر لها ل قال ل خ ي ي ا ن ة ع ل ل والسلام ص ا ة أ د ِ ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ائتمنك ولا ت خ ل من خانك أ ف ت ى العلماء لو أ ن شخصا تريد منه مبلغا من المال ثم أ ن ك تمكنت في ماله من خلفه هل يجوز لك أ ن ت أ خ ذ هذا المال بغير علمه باعتباره أ ن ه حقك مثال واحد قال لي ي ا خ انا داير من زول مليون دي ح ق ي ق ة يعني ما ق ص ة لكن الفتو بتاعت الفقهه تنزل في هذه ا ل ح ا د ث ة قال لي زول داير منه مليون في المليون د ه س ن ة روحي س ن ة ك ا م ل ة ما اجاني المليون م ر ة مشيت البيت لقيته ما فيش ولقيت لي تلفزيون سمح في ا ل ص ا ل ة قال لي ما لقيته شلت التلفزيون ومشيت بعته ب س ت م ي ة ه ضرت ث ل ا ث أ ل ف و ن قلت له س م ع ب ا ق ي ل ي عندك ر ب ع م ئ ن افتى ت ل ز ي و ن ش ل أ ف العلماء بعدم جواز ي هذا العمل بالرغم من أ ن ه أ خ ذ حقه ولكنه أ خ ذ حقه ب ط ر ي ق ة غير أ خ ل ا ق ي ة ولذلك المال قد يكون حلالا عليه هو لم ي أ ك ل حرام ولكنه ي أ س ب في هذا التصرف الذي فيه نوع خ ي ا ن ة أ ن ه دخل البيت و أ خ ذ المال خ ل س ة دون أ ن ي س ت أ ذ ن من أ ص ح ا ب ه وقد أ خ ب ر ه م على سبيل أ ن ا ل أ م ر قد انتهى بالتلفون فقط ا ل خ ي ا ن ة والغدر من أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق التي ذمها ا ل إ س ل ا م إ ذ ا وقع الناس في ا ل خ ي ا ن ة فهذا لا يبرر للناس أ ن يخونوا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو عند أ ب ي داود في السنن و ص ح ح ه الباني أ ل قال بين يدي الساعات سنون أ و سنوات في ر و ا ي ة خداعات يؤمن فيها الخائن ويخون فيها ا ل أ م ي ن إ ج ي زمن الزول الماشي دغري المبيعرف ا ل خ ي ا ن ة الناس كلهم ازهدوا منه يقول هل ت ب ع ط ل الشغل د ه عطل الشغل و ا ل ز و ل ا ل خ ا ي م ي ج ي ب ه طبعا ً في ناس يقول لك ح ر ف ة بيشيل القروش بيشتري بيها بيوت اكتبها باسماء ا ل م ر أ ه و أ خ و ا ن ه و أ و ل ا د ه يجوا ما يلقوا ع ن د ه ح ا ج ة عشان يبيعوها ويدللوها ويزرعوها منه البني آ د م الماشي ب ي ك ر ع ي ن ا ل ا ن ي ن ده الله يكفينا ش ر ويدينا خيره ده خطير خطير يمشي سجل قلب ا اسم المراه قلب كل ه ا مسجله في اسم المراه اختلف مليارات ويمشي سجل في اسم المراه هاي كنشوف ا ل إ ج ر ا م دا بالله يا خال بن ادم ا ل م ا ش ي بكير ي عين اثنين د ه ما يقدر عليه قانون ولا ش ر ط ة ولا ث ل ا ث ة ساعات إ ل ا رب العالمين من فوق سبع سماوات إ ل ا بهذا الوحي المحكم وبهذا الكتاب المنزل وبهذا الشرع المتين الذي يؤدب الناس ويقومهم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في الصحيحين لكل غادر يوم ا ل ق ي ا م ة لواء يرفع له على قدر غدره أ ج ز و ا الغدر بيزول ا س ت أ م ن و ا على ح ا ج ة سلموا ح ا ج ة و أ ك ل ا نكره جحد ا عمل عقد و أ ن ك ر غدر جاء انسان وهو غفله وضربه أ و قتله كل غادر يرفع له يوم القيامه لواء على قدر غدره الا لا يوجد أ ع ظ م غدرا عند الله من أ م ي ر ع ا م رواه البخاري ومسلم و أ ع ظ م زول غدار الذي يكون على مصالح الناس العامه وعلى ولايات الناس العامه فيغدر بهم وهو أ م ي ر ه م هذا أ ع ظ م غدار في الدنيا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا لا أ ع ظ م غدرا عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة من امير عام صور الغدر و ا ل خ ي ا ن ة ا ل م ج ت م ع ي ة أ و ل أ ن و ا ع الغدر و ا ل خ ي ا ن ة خ ي ا ن ة الدين و ا ل ع ق ي د ة و ا ل أ م ه ل أ س و أ أ ن و ا ع ا ل خ ي ا ن ة ا ل آ ن في ا ل مصطلح اسمه ا ل خ ي ا ن ة العظمى ما هي ا ل خ ي ا ن ة العظمى أ ن يخون ا ل إ ن س ا ن بلدا كاملا أ ن يؤلب ا ل إ ن س ا ن الكفار على المسلمين كتلك التي خرجت من السودان عن طريق اليمن فذهبت إ ل ى فرنسا تلك ا ل ص ح ف ي ة التي صار لها م ك ا ن ة وقابلت شرف لها شرف قابلت وزير ا ل د ا خ ل ي ة الفرنسي وخرج معها في مؤتمر صحفي أ م ا م أ ع ي ن الناس جميعا لتقول أ ن قانون النظام العام في السودان يمنع التعري ا ل د ا خ ل ي ة الفرنسي ي ظ ن أ ن الخرطوم كبارس ي ا ز ر كده ن ب ا تخيلوا ه كده ده نشوف إلى الناس العروا الشيء بيبقى في البلد ما بيبقى ما البلد ت بالله هذه وكتبت كتابا عن هذا ل أ ن ه ا غرمت مئتي ن دولار وقد أ د ا ن ه ا القاضي وفق الشهود الذين تحدثوا عن الزي الفاضح الذي كانت تلبسه وكتب القاضي وحرر ك ت ب القاضي و القاضي في النطق بالحكم كلاما لا يقال في مثل هذه المنابر وهو ف ض ي ح ة ك ب ي ر ة جدا أ ل ب ت فرنسا على ح ك و م ة السودان وقانون النظام العام م ن خ ي ا ن ه العظمى أ ن يتجسس من هو في أ م ة لصالح أ م ة م ع ا د ي ة يسمونه ا ل خ ي ا ن ة العظمى و أ س و أ من هؤلاء خيانه عظمى الذين خانوا ا ل أ م ة فروجوا العقائد ا ل ف ا س د ة و ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ن ح ر ف ة و ا ل أ خ ل ا ق ا ل م ن ح ل ة من ا ل ش ي و ع ي ة ومن ا ل إ ل ح ا د ومن ا ل ع ل م ا ن ي ة ومن الضلال ومن أ ف ك ا ر ع ب ا د ة غير الله وتقديس القبور و إ ل ى غير ذلك هذه أ ع ظ م خ ي ا ن ة للدين أ ل م يقو ربنا جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله يا أ خ ي ان ل ا س خ ل و ا في نسخ ا الله ق ا ع د يقولون ان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ف أ ن كان منهم في نسخان ا و ا رب العالمين خانوا شرائعه فلم يلتزموا بها أ م ن ه م الله على أ ش ي ا ء فضيعوها أ م ن ه م الله على ا ل صلوات والفرائض ا ل م ك ت و ب ة فاستهتروا بها فما تقول في هذه ا ل خ ي ا ن ة أ س و أ صور ا ل خ ي ا ن ة و أ ر د ئ ه ا الذين يخونون ا ل أ م ة في دينها وفي عقيدتها يروجون للفساد ويصفقون للباطل ويؤيدون المنكر ويقفون ضد المعروف ويحاربون الحجاب و ا ل ف ض ي ل ة ويروجون ل ل ر ذ ي ل ة تحت مسميات تحرير ا ل م ر أ ة وغيرها خونه لهذه ا ل أ م ة اهذا دينكم اهذا منطوق كتابكم اهذه أ ص و ل ك م وثوابتكم التي عليها دينكم لماذا خنتم ا ل أ م ة يسافر بعضهم إ ل ى بلاد ا ل ك ف ا ر ف ي ق ر أ س ن ة أ و سنين ويرجع وقد غير كل شي ء فيه غير دين ه أ خ ل ا ب ولم يبق إ ل ا اسمه محمد واحمد ج ي ت فلسفلك هنا في البلد يقول لك ا ل ش ر ي ع ة دي ما نافعه والقانون دي غيروه والحدود دي يوقفوها ش و ي ة والميراث ل حقه نعمل فوقه تعديلات خ ي ا ن ة خ و ن ة ما أ ع ظ م ا ل خ و ن ة في هذه ا ل أ م ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة من صور ا ل خ ي ا ن ة ا ل م ج ت م ع ي ة ا ل م و ج و د ة بين الناس خ ي ا ن ة ا ل أ ع ر ا ض ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ ع ر ا ض من اختلس النظر إ ل ى جيرانه و إ ل ى النساء بنص القرآن خائن يعلم خ ا ئ ن ة الاعين خيره ا العيون سمعت بها يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور ا ل خ ي ا ن ة في أ ع ر ا ض من ا س ت أ م ن و ه لذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي ما تقولون في الزنا قالوا هو حرام ب ح ر م ة الله و ح ر م ة رسوله صلى الله عليه وسلم قال لان يزني الرجل ع ش ر ة نسوه خير له من أ ن يزني ح د ل ت جاره ل أ ن ه أ م ن وعومل م ع ا م ل ة ب ت ل ق ا ئ ي ة فاستغل الجيره واستغل ذلك وغدر وخان خ ي ا ن ة ا ل أ ع ر ا ض تعتبر من أ س و أ أ ن و ا ع الخيانات وتدخل في ذلك ما يعرف ب ا ل خ ي ا ن ة ا ل ز و ج ي ة عديل كده اسمها كده ا ل خ ي ا ن ة ا ل ز و ج ي ة اسمها كده ا م ر أ ة م ت ز و ج ة وتعرف غير زوجها تهاتفه وتراسله و تتكلم معه و قد تلتقيه وهي م ت ز و ج ة ماذا نسميها فاجره ممكن لكنها ق ل ي ل ة خ ا ئ ن ة م ن ا س ب ة شديد والعكس كذلك رجل متزوج و له علاقات م ت ع د د ة مع نساء وهو متزوج ماذا نسميه فاجر معقول خائن مناسب جدا جدا خائن يعرف بنات ويعرف نساء وعلاقات ويتكلم بالتلفون وبغيره ويلتقي كويس وقد يفعل اكثر من ذلك وهو متزوج أ ل ي س ت هذه ص و ر ة من صور الخيانه ة أنتوا قاعدين الخائد والغدار الخائد ثالثا من صور ا ل خ ي ا ن ة خ ي ا ن ة الرؤساء لشعوبهم و خ ي ا ن ة كل من ولاه الله شيء لمن تحته من ولاه الله على أ م ر أ م ة شيء فكتمنا م خ ي ط ابره إ فما فوقها إ ن م ا هو غل ي أ ت ي به يوم ا ل ق ي ا م ة شفت البشير من المال العام إ ب ر ة د خيل أ ل ا لا أ ع ظ م غدرا من أ م ي ر ع ا م ك م ر ة قبل قليل ومن ولاه الله على أ م ر أ م ة شيء فمات وهو غاش لهم حرم الله عليه ا ل ج ن ة رواه مسلم ويدخل في ذلك ا ل أ ب الذي ي أ ت ي بالدجتل ي ي و ا ل دش دون أ ن يضبطوا ل أ ب ن ا ئ ه الصغار هذا و الله الله على ارعيه فمات وهو غاش لهم ل لو مات ما ي ن ص ل ا ل ج ن ة ليه ل أ ن الله و الله و أ م ن و ا على ا ل أ ط ف ا ل دين على عقول و أ ف ك ا ر و مناهج و دين و التزام و أ خ ل ا ب فضيع ذلك ب أ ن ترك لهم الحبل على القارب خائن النوع الرابع من أ ن و ا ع ا ل خ ي ا ن ة وهذا متفشي وده اهون للفات أ ه و ن لكن كله خ ي ا ن ة ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ م و ا ل ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ م و ا ل هذا س ي ء والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ م و ا ل الذي يعاملك ويستدرجك حتى إ ذ ا و ث ق ت فيه أ ك ل مالك ولم يترك أ ث ر ا قانونيا خلفه يدان به ويعتبرون ذلك نوع من أ ن و ا ع ا ل ش ط ا ر ة وضرب من ضروب الذكاء والدهاء ولكن المسمى الحقيقي لها بغير مكياج ولا تزييف إ ن ه ا ا ل خ ي ا ن ة ا ل خ ي ا ن الخيانة في ا ل أ م و ا ل يقول لك دائما ي ما يشتغل بالموضوع لما يكون محتاج يحننك. يحننك يبكي ويقول لك أ ن ا مذنوب وانا وبعد ما, وبعد ما يدين يجننك في ا ل أ و ل يحننك وفي ا ل ل خ ظ ه الجندي تضرب ل م ا ي ر د عليك تضرب لنا يقول ل ا ل ت ل ف و ن ت ر ق ا ه لك تلقاه لك ت ا ه لك ت ل ا ه لك ل ق ا ه لك تلقاه لك ت م ش ي ن لك تلقاه لك تلقاه لك ت ل ق ا أخي تلقاه لك ا ن لك تلقاه لك تلقاه لك ت ل ق ا ن ك ت ا ه ت ق و ل دينوني و أ ن ا ب س و ت ه ك ت ا ه لك ت ا ه لك ت ا ه لك ت ا ه لك ت ل ا ل تلقاه لك تلقاه لك تلقاه لك تلقاه لك ت ا ه لك تلقاه لك تلقاه لك تلقاه ل و ا ض ح بعدما يدينوك يحتكرها ل ن ا س إ ن و دينوك و ت ك ر ه ن إ ن ه ي د ي ن و ا ح د زي ا خ ت ا ن ي ك ا ن ي دينوزر كان ي ز ل بقرنوبي ا كنتدا شوف ا ل خ ي ا ن ة و أ ث ر ه ا خامسا خ ي ا ن ة العهود والمواثيق كم من شخص عاهد و نكس ووثق وخان والله يقول ومن ينكث ف إ ن م ا ينكث على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله القليل هو الذي يوفي ا ل خ ي ا ن ة في العقود والمواثيق يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعقود إ ن العهد كان مسؤولا يعمل, يعمل العقد ويمكث و ي و ا س ق ويخون ويقول لك أ ن ا تاني ما بعمل وانت أ ث ق فيني و ي ن ك ث سادسا من صور ا ل خ ي ا ن ة خ ي ا ن ة المجالس زور قاعد مع ناس سمع كلام قاعد مع الناس مع في بيت دخلوا بيته ر أ ى أ ش ي ا ء يخرج وينقلها للناس ماذا تقولون في هذا بالله ل س ا ن ف ا ك ه الناس ب ق و ل و ا عليه خفيف لكن الوصف الجيد المطابق له خائن دخائن يا أ خ ي الناس دخلوك البيت انت تشوف الكلام دا والبيت تمشي تنقله برا ن ا س ق ا ع د ي ن في مجلس وقالوا لكم هذا الكلام ده سير تمشي طلعوا لا س تقول لك يا ا خ د ه لسانه فاكسا ك د ه ده لسانه خفيف هذا لسانه خفيف دخيل ه ا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا حدث الناس بعضهم بعضا في مجلس والتفت فانما هي أ م ا ن ة يا زول ق ا لك س ما ع د ر ما قال لك الموضوع ده سير قال لك اسمع عندي ذلك احكيلك ح ا ج ة دم ما عايا وعايا لي في、حاجة. وحكى لك حاجة قال النبي ف إ ن م ا هي أ م ا ن ه بعده من ضيع ا ل أ م ا ن ه ما لا يسمى خفيف اللسان من ضيع ا ل أ م ا ن ه خائن سابعا من صور ا ل خ ي ا ن ة ا ل م ج ت م ع ي ة خ ي ا ن ة العلاقات والصداقات بعد طول ع ش ر ة ناس أ ص ح ا ب عشرين س ن ة بعد العشرين س ن ة واحد يقدر باتان ي تخيل في ت ج ا ر ة في ش ر ا ك ة شركاء في مصنع شركاء في عمل سبحان الله والله ا ل إ ن س ا ن ده غريب غريب ا ل أ ط و ا ر ع ل ا ق ت ت و س ق ت ب أ ط ف ا ل ونساء و أ ه ل ه وفي المناسبات مع بعض و ف ج أ ة إ ن ه ا الدنيا ف ن ادم ده عجيب يا اخي كم من ص د ا ق ة ط و ي ل ة انقلبت إلى ع د الى و و ة مريرة صداقة كم من ي ط ة انقلبت ل إ ع د ا و ة م ر ي ر ة بسبب ا ل خ ي ا ن ة ما قلت لكم ا ل خ ي ا ن ة د ي ك ع ب ة ا ل خ ي ا ن ة من أ س و أ ا ل أ خ ل ا ق يكفي يكفي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ا س ت ع ا د منها فقال اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الجوع ف إ ن ه بئس الضجيع و أ ع و ذ بك من ا ل خ ي ا ن ة ف إ ن ه ا بئست ا ل ب ط ا ن ة ا ل خ ي ا ن ة بئست ا ل ب ط ا ن ة أ ت ع ب ح ا ج ة ز و ل ياخذها مع اوزات أ س و أ شيء يكون مع البنى ادم في م س ي ر ة حياته وهو يعامل أ ن م ا ط ا م خ ت ل ف ة و أ ل و ا ن ا م ت ع د د ة من البشر وهو يتقلب في أ ط و ا ر م خ ت ل ف ة بين العسر واليسر وبين الغنى والفقر أ ن يكون خائنا ولكن بعض الناس معادن لا يخون وهو فقير ولا يخون وهو غني لا يخون وهو وزير ولا يخون وهو رجل عادي ل أ ن ه يعلم سوء هذه ا ل خ ي ا ن ة أ ن ف ل و ن ز ا النفوس خ م س ة نفسي تحدثني ا ن ه أ و ص ي ل ع ش ر ة ع ش ر ة خصال هي أ ن ف ل و ن ز ا النفوس لانو كل ما انتهينا ل ج م ع ة من أ ن ف ل و ن ز ا واحد و أ ر ط ب ع يطلع عليه أن انفلونزا ثانيه و ا ت خ أخي بلده كله أ ن ف ل و ن ز ا والرجل الحاصل الشمس كل م ر ة أ ق و ل ل ا بس أ و ق ف في ث ل ا ث ة م ش ي ن الاربعه واتبس أ ر ب ع ه اخر خ ط ب ة جاتني ا ل خ ي ا ن ة دي م ن و ي ن معرف ا ق ل ت و الله ا ل خ ي ا ن ة دي كان ك د ه أ ن فلوزه و ا ل خ ط ب ة ا ل ق ا د م ة هي أ ن ف ل و ن ز ا نفوس س ت ة و ل حد س ت ة ج ا ي ة م ا ع ر ف ن ا ل ح ي ي ظ ه ر شنو م م ك ن نقف في س ت ة ونبصله عشر على حسب ما يظهر لنا ن س أ ل الله أن ي ق ي ن ا و إ ي ا ك م شرور أ ن ف س ن ا وسيئ عملنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من ا ل خ ي ا ن ة ف إ ن ه ا بئست البطانه يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه كما تعودنا دائما أ ن نختم ا ل خ ط ب ة بالحلول والمعالجات لهذا الخلق الرديء أ و ل شيء كيف نعالج ا ل خ ي ا ن ة و ن ق ل ل ه ا في مجتمعاتنا أ و ل شيء لن يترك الخائن ا ل خ ي ا ن ة ولن ي أ م ن المجتمع من الخائن ما لم يخش الله وما لم يخف من الله الخوف من الله جل وعلا أ ن الله سيحاسبك و أ ن كل خ ي ا ن ة من قول أ و فعل أ و سلوك ف إ ن ذلك مكتوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ا ل خ ي ا ن ة بتذكير الناس ب ا ل ق ي ا م ة لكل غاجر يوم ا ل ق ي ا م ة لواء من ولاه الله على أ م ر أ م ت ه شيء فيموت يوم أ ن يموت وهو غاش لهم حرم الله عليه الجنه ة ي خ و ف م ويسجرهم بزواجر الآخرة حتى لا يخونوا الخوف من الله يعالج ا ل خ ي ا ن ة ثانيا ق ا ط ع ا الخائنين واردعوهم ولا تجاملوهم في خاين الناس مفروض يكون موقفهم صارم مع ده حتى لا يكررها وحتى لا يتكرر ا ل أ ن م و ذ ج ا ل س و ل يخون والناس عارفين ه يضحكوا معه ويتونسوا وعارفين ه خاين ص ح ب ه وبانه يخون يا اخي ما هذا قاطعوا الخائنين واردعوهم ولا تجاملوهم ثالثا من عرف ح ق ي ق ة الدنيا لم يخن في شيء منها من عرف أ ن الدنيا ح ق ي ر ة لماذا يخون معظم هذه ا ل خ ي ا ن ة منصبه في الدنيا فبالتالي عليك أ ن تعرف ح ق ي ق ة الدنيا و أ ن تقدر الدنيا قدرها و أ ن تعلم أ ن ه ا لا تساوي عند الله جناح ب ع و ض ة و أ ن ه ا أ ح ق ر من أ ن تخون من أ ج ل ه ا صديقا أ و عرضا أ و أن تخون عهدا وميثاقا وهي أ ه و ن من أ ن تخون رب ا ل ع ز ة والجلال في أ ح ك ا م ه و أ م ا ن ا ت ه وشرائعه التي أ ن ز ل ه ا للناس رابعا و أ خ ي ر ا مما يعالج ا ل خ ي ا ن ة علاجا جذريا واضحا أ ن نربي انفسنا ومن يلينا على أ ن لا نخون لا في صغير ولا كبير لا ت خ و لا في صغير ولا كبير واعلم أ ن ا ل خ ا ئ ن ا ل د و ل ة عليه الدوله مش ا ل ح ك و م ة لا وتلك ا ل أ ي ا م نداولها ا ل د و ل ة سيدول عليه ا ل أ م ر وستظهر عليه هذه ا ل خ ي ا ن ة في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة والدليل ا ل آ ي ا ت التي ب د أ ت بها ولا يحيق ا ل م ف ر و س س ي ء إ ل ا ب أ ه ل ه والدليل إ ن م ا بغيكم على أ ن ف س ك م ومن نكس ف إ ن م ا ينكث على نفسه حكى أ ه ل السير الغزالي في إ ح ي ا ء علوم الدين و ا ل أ ب الشهي في المستطرف في كل فن مستطرف وحكى غيره من العلماء ق ص ة ع ج ي ب ة في نهايات ومالات الخائن نختم بها كان هناك وزير وبعضهم سماه كان هنالك وزير بخليفه الخلي... ة وكان المعتصم استلطف رجلا من ا ل أ ع ر ا ب رجل بسيط وطيب كان ي أ ت ي في مجلس ا ل خ ل ي ف ة ويقول الكلام على سجيته ف أ ح ب ه ا ل خ ل ي ف ة وزير ا ل خ ل ي ف ة غار منه وظن أ ن ا ل خ ل ي ف ة سيعين هذا الرجل مكانه وده هم الناس بالمناسبه ة د هم الناس البيحفروا ل ي ده ا ل م س أ ل ة كلها ب س يقول لك يا أ خ ي جينافسنا و ح ي أ خ ذ مننا ا ل م س أ ل ة وحيعينوا محلي فدبر له م ك ي د ة دعاه الوزير دعى الرجل المسكين الطيب إ ل ى بيته عتمه و أ ط ع م ه ثوما وبصلا كالتلف ا ل ت و م والبصل وهما في طريقهما إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة قام قال لاخي أ نحن ماشي ل ل خ ل ي ف ة ا ل خ ل ي ف ة د ه أ ش ا ن ما يشم منك ر ي ح ة ك ع ب ة ويكرهك عمل حسابك منه فذهب الرجل وجلس وجعل يضع يده في فمه و إ ذ ا تكلم مع ا ل خ ل ي ف ة أ ش ا ح بوفه عشان الريحه ما تطلع فلما خرج الرجل قال الوزير م م ع ت ص للخليفة قال ل ا للمعتصم أ و ل ل خ ل ي ف ة المعني إ ن هذا الرجل يزعم, يزعم انك أ ب خ ر يعني لحد خشمك ع ف ن ة أ ش ا ن كده كان عامل كده منك وقال له أ ن ا باكد لك الموضوع ده ك ا ن ي و م ع ز م ه وبرضو أ ك ل و ا بصلهم مشوا المجلس برضو عمل كده ا ل خ ل ي ف ة قال أ ي و ا كلام الوزير بصح أ ن ا الزول ده بادب ادب شيء خ ل و ن ا كلهم مربو قال ل ل خ ل ي ف ة قال ا لهذا خ ل ي ف ة الرجل المسكين أ ر ي د أ ن أ ع ط ي ك ج ا ئ ز ة عنده و ر ق ة أ و ر ا ق م ش ج ر ة ج م ي ل ة ما بيكتب فيها ل أ ز و ل إ ل ا ج ا ئ ز ة طلع ا ل و ر ق ة وكتب فيها إ ذ ا جاءك كتابي هذا ما بيمشي ص ر ف من, من واحد إ ذ ا جاءك كتابي هذا ف ق ت ل حامله ولا تتردد في ذلك قال الفرح, الفرح الشديد خ ا ر ج لقيه الوزير قال ماذا ا ق لك ل ا ل خ ل ي ف ة قال أ ع ط ا ن ي ج ا ئ ز ة فعلا ورغبه و ر ق ة الجوائز قال الوزير اعطني إ ي ا ه ا قال هي لك انت رجل طيب ي و من ي قاعد ت أ ك ل فيني أ خ ذ الوزير وذهب لينال الجائزه ة هو, هو الوزير قال له الرجل فيها قسلك قال ليس أ ن ا قال ليس فيها اسم لكن ما في اسم زول قال له والله لم انا أ راجع ا ل خ ل ي ف ة قال ا ل خ ل ي ف ة لا يراجع فقتله قتل ا ل و ز ي ر اليوم الثاني جاء الرجل المسكين ودخل على ا ل خ ل ي ف ة ف ا ح ت ا ر الخليفه, فاحتار الخليفة. يكون في اجابه ل الفرود الناخرة جلده ا ل خ ل ي ف ة س أ ل ه قال أ ي ن ا ل ج ا ئ ز ة قال لقد استوهبنيها طلب مني وزيرك ف أ ع ط ي ت ه ا إ ي ا ه قال ما قصتك أ ا ن ت تقول أ ن ي أ ب خ ر قال لم أ ق ل هذا إ ن م ا أ ط ع م ن ي وزيرك ثوما وبصلا و أ م ر ن ي أ ن أ ض ع يدي في فمي حتى لا أ ؤ ذ ي ه فكنت أ ف ع ل ذلك خ ش ي ة أ ن أ ؤ ذ ي فقرأ الخليفة ولا يحيق المكر ا ل س ي ء إ ل ا ب أ ه ل ه د ه كلام الله وكلام السلف كلام السوداني من حفر ح ف ر ة ل أ خ ي ه وقع فيه يعني الموضوع ده واضح ق ر آ ن و س ن ة و أ م ث ا ل ش ع ب ي ة كله ب ا ل ن س ب ة للناس واضح فبالتالي لا تقل لا في صغير ولا كبير واعلم أ ن الخائن ة تدبيره إن ش الله اللهم ء ا ا ل ل ه اهدنا ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي ل أ ح س ن ه ا الا انت اللهم ا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من ذ ك ا ه أ ن ت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم و ن س ت ع ي د بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقنا حسن أ خ ل ا ق ن ا يا رب العالمين اللهم كما حسنت خلقنا اللهم حسن أ خ ل ا ق ن ا يا رب العالمين ا ل حبيب ذ ف الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أ ر ح م الراحمين وصلى ا ل ه م وسلم وبارك و أ ن ع م ك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم ا ل ص ل ا ة